قول ربنا جل وعلا ووصينا هذا يدل على أنه ينبغي للعبد أن يكون بره لوالديه لأنه ما وصية الله جل وعلا إليه وما نقرأه في كتب القراءات ودروس المطالعات شيء حسن أن يذكر لك الكاتب أو المؤلف ما يدفعك لأن تبر والديك لكن ينبغي أن يكون الباعث الأول في برنا لأمهاتنا وأبائنا أن الله جل وعلا أوصانا بهما فلو تغيرت عليك والدتك وتبدل عليك والدك وأغلظ أحدهما في الخطاب أو كلفك أحدهما ما لا تطيق فقبل أن تدفعك نفسك إلى أن ترفض تذكر أن العلي الأعلى أوصاك بهما وكفاك والله شرفا أن تكون عبدا لله فتلتزم وصيته وإنما في مثل هذا المقام يعرف مقام العبودية العاقل يعرف أنه عبد لله لا يخرج عن سلطانه وليس الأمر الذي يفصل في مقام العبودية ذلك الأمر الذي يتفق مع رغباتك ومطالبك وإن كان حقا لكن الذي يفصل في مقام العبودية ذلكم الأمر الذي تتلقاه وهو يخالف هواك يخالف حالك لكنك تقبله لأنك تعلم أنك عبد لربك قال ربنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا ثم بدأ جل وعلا بالأم فقال حملته أمه كرها ووضعته كرها وهذا يعني أن الأم لها ما ليس للوالد ودل عليه حديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ومن الأخذ بهدي الله أن تجعل فارقاً يسيراً في البر لا تنقص من قدر برك يا لكن اكمل يوم يومك برها حتى تكون عقلا يفقه عن الله جل وعلا كلامه ليس الله حملته وكرة ووضعته كرة وحمله وفصاله ثلاثون شهر فقه منها العلماء علميا أن مدة الحمل يمكن أن تصل ويحيى المولود إلى ستة أشهر لأن الله قال حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ومعلوم أن الحولين أربعة وعشرون شهرا وهنا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ويقال أن علي رضي الله عنه أول من تنبه لهذا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة بعض الفضلاء يقول إن الأشد هي, الأربعين هي الأربعون والذي يظهر أن الأشد غير الأربعين لأن الله قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة والعطف في الأصل, الأصل في العطف المغايرة الاشتراك في الحكم مع التغاير فيصبح أنه مطالب في حالين اثنين أن يبر والديه أشد حال أن يبلغ الأشد وهو ثلاث وثلاثون وأما إذا بلغ فإن الله نص عليها فيما يبدو ولا نجزم أن الإنسان غالبا إذا بلغ الأربعين يكون له زوجة وأولاده فيأتي في الآية ما ينبهه ألا يشغله زوجته وأولاده عن بره لأبيه وأمه فلا يقول ولدي زوجتي رزقي مالي عملي فأكد الله على سن الأربعين حتى لا يصرف العبد عن بر والديه في مثل هذا الحال والعلم عند الله قال ربنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك ولا بد أن تفقه أن برك لأمك أو لأبيك أو أي عمل صالح تأتيه إنما هو في أصله نعمة من الله عليك فالله الذي هدىك لأن تبرهما وهذه نعمة جل حقها أن تشكر وهنا قال ربنا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وبعض أهل العلم رحمهم الله من أهل التفسير يقول إن هذه, الآية إن هذه الآية في أصرها تنصرف إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه فلا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بلا استثناء آمن أبواه إلا أبا بكر آمن أبواه وزوجاته وأبناؤه وبناته رضوان الله تعالى عليه وهي كرامة من الله له لم يؤتها أحد من الصحابة من في سنه قط وهذا القول من حيث السند يقبل لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومقام أبي بكر في الأمة أجل من أن يعرف به قال ربنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ثم كما أنه رأى في نفسه أنه وفق لبر أبويه أحب أن يبره أبنائه وبناته قال وأصلح لي في ذريتي ثم علم أنه مهما بلغ حاله لن يسلم من زلل قال إن تبت إليك وإني من المسلمين يحب أن يندرج في ركب الإيمان وطريق الإحسان كما قال الله عن عبده سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح لما ذكر الحي القيوم قولهم وفعلهم أتبعه بالقبول لهم قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والله جل وعلا وعد المؤمنين وعد صدق أن يدخلهم الجنة أسأل الله عبيبنا وكرمه أن يدخلنا أجمعين الجنة